Qalı, ya Mousa, inna lən nadhül ha abda ma dəmu fiyha, falhəb əntə və rəbbkə fqatilə Fəzhəb əntə Kəfə qatilə, inna hə hə hə hə qağidun Qal rəb əni ləəmliku <pulse> فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فَلَا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَخْبِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَهُ بِلَ مِنْ حَدِهِ مَا وَلَ يتَقَََّ مِنَآخَرِ قَا لَ أَقُتُلََّك قَالَ إَِّ مَا اللَّهُ مَِ المُتَّقِ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ INNĪ URĪDU AN THABU ABI THMĪ WA ITHMIKA FATAKŪNA MIN AṢḤĀBIN فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابَيْنَ بحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة فَاذَا الْغُرَابُ فَوَارِ يَسُؤُ أَتَا